قالناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل ملائكه والروح في جاب إذن ربهم من كل بكل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر